الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْتُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُطَالِّينَ آمين من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكرها وقال وما انهم باليماد ولكن من شرح بالقصر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه استحب الحياة الدنيا على الاخره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 يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً مُطْمَئِنَّتَيَاتِها رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَنْزَلَاهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ متاع <تصفيق> ود انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وماؤه الا لغير الله به فسنفطر غير باث اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْأَلْسِنَةُ كَذِبًا هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب نليل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم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 أُمَّ تَبُ مِن بَدِذَِكَ وَأَصْلَحُ فَِّ رَبَّّكَ مِن بَعَْدِهَا لَ غَفُور الرَّحيِيم إَِّ إبَ رَهِي مَكَانَ أَّةَ قانَانتَ لِلَّهِ حَنِي فَ وَلَم يَكُمِنَ المُشِْكين.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 ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّّكَ لَا يَحكُمُ بَنَهُم يَومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَاكَ فيِي يَخْْتَِفُون أذَعُ إِلَ سَبِي يِّكَ بِالحكْمَةِ وَمَوعِظَة الحَسَنَةِ وَدَادِلهُم بَِّتِي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 وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقصا إِلَى الْمَسْجِدِ لَقَصَ الصَّلِذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَاهُ ذَلِكَ لِبَلِي إِسْرَاءَ إِلَّا أَن تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شقورا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 بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم فَرَنِيرَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ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 وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم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 وَيَدَعُلِ سَان بِالشَِّّد وَأَهُ بِالخَير وَكَانَ لِ سَ وَدُول وَجَعَنَّ الليلَ وَنَّهَا رَآيَتَّيْ تَنَزَّلَ اللَّيْلُ وَجَعَلْنَاهُ آيَةً نَّهَارًا مُّبْصِرَةً وَلَيْتَقُطُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ نَلْزَمُهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ نَّلْزَمُهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَوْمَا نَشُورًا اقرا كتابك كفاب نفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفاب نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً مَّا رَمَا مُؤْتَفِيهَا فَسَتَكُونُ فِيهَا فَسَنَسْقُوهَا فِيهَا, فيها فَحَقَعَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْدَمَ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 بَنْ كان يريد العِ تعَت النلَهُ فِيهَا مَانَ شاءُلِمَن النُريدد ثمَّ جَعلن لَ جَهًاَّ مَا يَصلْلَهاَا مَظُومَ مَدَفُور ومن راد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كَانَ كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَٰكِنَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تسطيلا. لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذموما مخدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبُّ يَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَكُوْنُوْ صَالِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْوَّابِ نَغِيْرُوْرَا وَآتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السبيل, السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيْرًا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 وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ مُبْتَغًا رَحْمَةً مِنَ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى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 وَلاَا تَنْقتُلُ أَولا دَكُم خَششةَ إِلا نَحْنُ نَول قُم وَإكُم إِ قَط لَهُ كَانَ خِقًَا كَب ولا تقرروا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقق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 وَأَنْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْؤُولًا وَأَنْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْطَعُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَنَا خَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْعُورًا رَبُّكُمْ بِالْبَنِيلِ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 وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَا هُوَ آلِهَةً كَمَا تَقُولُونَ إِلَّا بَشَرًا كَمَا قَالُوا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَفْعَلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ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 وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وَإِذَا ذُكِرَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَالَّذِينَ لَوْ عَلَى آثَارِهِمْ نَفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن يُبْعَثُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْؤُورًا اُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ لَمْثَالًا اُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ لَمْثَالًا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سبيلا.